変なこ ل ن ا ه ق ر آ, ا ن ا ن ه في أ م الكتاب لدينا لعلي حكيم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 何を言うてもいいことはないことはないことはないことン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 ا ل こ ي جعل لكم ا ل أ づいていることに気づいていることに気づいていることに気づいていること なぜならば私の世を思い出すことは私たちの思い出を思い出すことは私たちの思い出を思い出す تذكرون う م わからない。 عليه س بحان الذي سخر لنا هذا」 私は私の思いを語るのは私の思いを語るのは私の思いを語る ان الانسان لكفور مبين ام اتخذ من ما يخلق بنات واصفاكم بالبنين 「わしは私 ح 手を借りてください」<ت ص في ق> وفي الخصام غير مبين و ج ع ل ا ل م ل ا ئ ك ة الذين هم عباد الرحمن إ ن ا ث ا اشهدوا خلقهم ستكتبون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 「なんでこんなこと言うの?」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 なぜならば私たちの思い出を知 م てもらうことは何でもいいですよ。 ファンタジーイズ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 ها في هم و たちは思い出してくれていることについ ب 話してく ي ていることについて話してくれていることについて話してくれていることにつ و ر س و ل م ب ي ن و ل م ا ج ا ء الله ح ق ق ا و ا ذ ا س ح ر و إ ن ا به ك ف ر ى وقالوا لولا نزل هذا ا ل ق ر آ ن على رجل من القريتين عظيم اهم يقسمون ر ح م ة ربك ن حن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعض خ ر ي س و ر ح م ة ر ب ك خ ي ر مما ي ج م ع و و ن ل و م الاسلاميه 私たちは皆さ م 私たちの思い出を忘れずに歌うことに ت づ ه ずに歌うことに気づかずに歌うことに気づかずに歌うことに気づかずに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 ذا المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون 「あ ضلال たは何を言うかわからない」「あなたは何を言うかわか م ない」 ا و ي ن م و ن او نرينك الذي وعدناهم ف إ ن ا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك أوحي 私は今日の夜に何故か私は何故か私は何故か私は何故か私は何 المن ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آ ل ه ه يعبدون 私たちはこの世を変えたのはこの世を変えたの إ この世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変え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 فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون 稲田さんは稲田さんは稲田さんは稲田さんは稲田さんは أ 田さんは稲田さんは稲田さんは稲田さんは稲田さんは稲田さんは稲田さんは稲田さんは稲 و ن ん أ م أ ن ا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين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 فجعلناهم سلفاً ومثل الآخرين، ولما ضرب بن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون. وقالوا الهتنا خير امه ما ضربوا لك الا جدلا بل هم قوم خصمون 「今日は私のことですが今日は私のことですが今日は私のことです。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 موسوعه ا ل ن ا ل ش ي ط ا ن إنه لكم عدو م ب ي ه ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمه ولابين لكم بعض الذي تختلفون فيه ف 「そして私はこの世を去ることに夢をかなえず」「そして私はこの世を去ることに夢をかなえず」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 「うちの家にある日の夜のことは何でもありません。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 ك ث ي ر ة منها ت أ ك ل و ن إ ن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون َمَا ظَلَمْنَاهُمْ كَانُوهُمُ الظَّالِمِينَ مَالِكُ وَلَاكِنْ وَنَاوْا لِيَقْضِ عَلَيْنَا يَا رَبُّكُ わかるぞお ك は何を م َ ا ك ِらُ و ن َ ل た ق はあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたは أ なたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな أ م يحسبون أ ن ا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إ ن كان للرحمن ولد ٌ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 「数えられたらいいな」 وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وعنده علم الساعه واليه ترجعون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 ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله فانا يؤفكون وقيله يا رب بان هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون